تعرف الشيخ أشام يمشي؟ بسم الله والحمد لله وصلى وسُلَّم الله صلى الله عليه وسلم النشر إن شاء الله في كتاب الصلاة كتاب الصلاة يقول المتن تجب على كل مسلم مكلف أي الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. ما معنى مكلف؟ في في الفقه المكلف هو العاقل اللي البالغ المكلف هنا دي صفة للإنسان نفسه اللي هو إيه؟ محل التكليف يعني هو الإنسان نفسه هو المكلف ده هو محل الإيه؟ محل التكليف فأحيانا يكون الإنسان مكلفا بشيء وهو بالغ عاقل وأحيانا يكون غير مكلف يعني إيه يعني ممكن يكون مثلاً بالغ مش عاقل مجنون فكده رفع عليه يرفع عنه التكليف كده ولسه ما بنوخش طبعا بيبقى هنعرف كمان شويه ان هو في قبل البلوغ في حاجة اسمها التمييز في طفل مثلاً او ولد ما يكونش مميز مميز وفي طفل بيبقى مميز وبيختلف ايه بردك الاحكام هنا يعني فعرفنا عن ايه مكلف مكلف يعني عاقل بالغ طب البلوغ هنا بيقول الشيخ بيقول ايه يكون الانسان وصل لحالة يتمكن فيها من عقل وادراك التكاليف والمسؤولية ونحو هذا يعني انت البلوغ طبعا بتصل لسن معين المفروض لو انت لئة اشارات طبعا وامارات طبعا البلوغ لو ما الامارات دي ما ظهرتش سن معين هو تقريبا بالظبط يعني 15 سنة للرجل والمرأة فقط واختلفوا في المرأة عشان المرأة بتبلغ بدر شوية بس قالوا لو حتى امارات دي البلوغ ما زهرتش على المرأة الى سن 15 سنة بيبدأ من, يبدأ من هنا الايه التكليف يعني مكلف يعني هنا لما يبدأ تأتي اليه الاوامر والنواهي يبدأ ايه يجب عليه يعني مثلا امر بأمر معين ا لم يفعله يقسم لكن قبل قبل التكليف قبل سن التكليف لا يقسم بايه بترك الايه الواجب او بفعل الايه المنهي عنه لان هو لسه ايه غير مكلف غير مكلف فسن البلوغ بيختلف كمان من بلد لاخر يعني دلوقتي في بلاد حرة الناس بتبلغ فيها بسرعه غير البلاد الايه البلاد البارده يعني مثلا في مثلا في البلاد اللي هي اللي بينزل فيها الثلوج مثلا بتلاقي سن البلوغ ايه؟ بيتأخر, بيتأخر بالناس فلذلك ففي مصر هنا هو احنا اللي يهمنا في مصر سن البلوغ من 13 ل 15 سنة تقريبا يعني تقريبا الناس بتبلغ من 13 ل 15 سنة بلغت قبل كده بأمارات ده البلوغ منها ايه؟ الاحتلام الاحتلام هو ايه؟ اللي جاية من الحلم وهو نائم بيرى النائم حلم أو لا يرى إنما يستيقظ يرى الماء في ملابسه فيلم يميز يعني في ناس ما بيتميز يعلم بقى فلذلك يجب على الولي الأمر للإيه للطفل أو الولد اللي هو قارب البلوغ يعني مثلا عدى 10-11 مثلا سنة كده يبدأ يفهمه لما تبقى تقوم من نوم تلاقي كذا تبقى في كذا يبدأ يفهمه يفاهملين في ناس منهم بتبقاش فهمة يوم من نوم يشير الماء وهو مش فاهم هو كده بلغ وصل وصل سن البلوغ فبقول ايه؟ في ايه ده فالاحتلام من علامات البلوغ؟ نفرض ان رجلا لم يحتلم حتى بلغ خمسة عشر سنة فحينئذ يحكم ببلوغه بالسن لان عقله يكون قد اكتمل بدرجة تمكنه من ادراك الاوامر والمسئولية يعني هنا من آخر العول كله يرجع التكليف ده كله على إيه إنه يدرك الأحكام والمسؤولية لأن هو لم يدركها فهم قصد يعني هنا الـ الـ يعاد أو العولة في هذه المسألة على إيه إدراك الأحكام والمسؤولية فلذلك إن لم يبلغ قدرناها بالسن من فش نسيبه كده افرد هو لم يبلغ حتى مثلا 16 عاما مثلا هنقول ما ينفعش لا عند خمسون سنة بيبدأ انقول له انت كده مكلف اي فعل هتفعله ايه تحسب عليه اذا جاءك الامر من النظر جل كده ايه ان لم تفعله تأسم اذا جاءك النهي اذا فعلته تأسم ان لم تفعله تثيب وهكذا طب في حاجات قلنا هنفرق بين المميز وغير المميز في حاجات بقى المميز يستحب له ان يفعله زي الصلاة هنعرف دلوقتي كده ان الصلاة دي مش ان تركها المميز الذي لم ايه الذي لم يبله لا يأث وإن فعلها يثيب لإن في حقه إيه على الاستحباب يعني هو هي بتكون مستحبة في حق إيه المميز كل ده إحنا في الح في قصة في موضوع الإيه التكليف, يبقى التكليف قلنا المكلف هو إيه العاقل البالغ أو البالغ العاقل كلمة العقل في مقابل ماذا سؤال العقل. بقول العقل البالغ. العقل ده في مقابل إيه؟ الجنون. ففي جنون بيبقى أصلي. يعني في واحد ولد مجنون. عنده جنون جنون دائم. ده رفع عنه الإيه؟ التكليف بالكلية. خلاص كده؟ في واحد تاني طرأ عليه الجنون. يعني هو يكون عاقل وتلاقي الجنون إيه؟ جاله في وقت من الإيه؟ من الأوقات. ده بيرفع عنه التكليف في حين إيه؟ في هذا الوقت في, في هذا الحين في في ساعة أنه مجنون ولكن يقضي بعد ذلك الايه لما يفيق من الجنون او يقضي ما عليه من الصلاة في إيه؟ في هذا الوقت لكن اللي هو المجنون ولد عنده بعض الجنون أو عقله عنده غير مدرك ده بيرفع عنه التكلفة إنه فيش وقت ثاني هيا هيقضي فيه اللي هو فاته ده هو على طول إيه عنده عدم إدراك سامش إحنا قلنا العول كله على الإدراك إدراك المسئولية والأحكام هو مش هبع عنده إدراك أبداً هو تولد لجاة ما هيموت هو ما عندهش إدراك فده بيرفع عنه التكليف لكن واحد تولد عائل وكل هذا وطرأ عليه الجنون وزي الجنون الإغماء هنقول دلوقتي فبيقول العقل في مقابل الجنون أي لا عقل له فماذا لو زال العقل مؤقتا يكون غير مكلف أثناء زوال عقله مثل النوم والإغماء فحينها يكون غير مكلف يبقى بردك وهو نايم غير مكلف في الوقت ده يعني مثلا انت نمت ومحسيتش بنفسك والظهر أذن عليك مثلا صلاة الظهر أذنت عليك وما قمتش جرب مثلا بعد العصر طبعا وانت واخد كل الأسباب وكل حاجة يعني, يعني بصابة المنبي هسينستقولي طف خلاص بقى يعني أنا نايم بقى مش مكلف أنا بقى حنام نص اليوم وخلاص على وقومك أخلص بقى اللي علي كله لا لو انت أخذت بكل الأسباب وظبطت المنبه وعملت كل حاجة وما قمتش وقلت كل الناس تصحيك واحد يتصل بيك وعملت كل حاجة طبعا في الآخر مفهود تصحى، بس أنت يعني في الآخر مصحيتش يعني فأنت هنا رفع عنك التكليف حتى تستيقظ. فإن استايكس تعمل إيه بقى تقضي ما عليك من إيه من الصلاة خلاص كده؟ مش رفع عنك التكليف نهائيا ده اسمه رفع التكليف مؤقتا بيبقى يرفع عنك في حالة أنك إيه نائم أو مغمع مغمع عليك أو في حالة الإيه المجنون الجنون المؤقت طيب بيقول لو أثناء حالة الجنون أو النوم انقلب فوقع على رجل في أذاه يعني هو كان نايم وقع على رجل نايم تحتيه في أذاه أو كان مجنون وراح ايه ضرب حد راح أزي قصر على ربيت حد عمل أي حاجة فهل يأسم يأسم هذا الرجل؟ لا يأثم ولكن إيه بقى؟ ولكن لا ينفي كل المغبة يعني مغبة الشيء ده يعني العاقبة بتاعت الشيء دي ما ينفيهاش يعني المفروض عليه العوض يعني هو دلوقتي على ولي المجنون ده المجنون ده لولي واللي غير عاقل ده لولي اللي هو مثلا الغير مكلف اللي هو إيه عنده مثلا أقل من 15 سنة أو لسه ما بلغش خلاص كده؟ ده لولي هو لا يأسم بفعله هذا لانه لا يدرك زي ما قلنا العول كله على الايه على الادراك هو لا يدرك ماذا فعل ولكن عنده ولي الولي ده يتحمل عنه ايه فعله يعني دلوقتي ولي المجنون ده المفروض يخلي باله منه صح لا فالمجنون ده اذى يبقى إيه؟ عليه العوض ولكن لا ايه لا اسم عليه عند الله عز وجل يعني ما يعذبش في النار بإيه بفعل هذا ولكن عليه الايه العوض خلاص كده إيه افرد قصرة ايدي مثلا والأذاه في اذاه. وقع على رجل في أذاه مش ويق عليه وخلاص والتاني أمسك خلاص بقى احنا يعني لو ويق عليه والراجل أمسك يعني هنديله فلوس تاني هنعوضه في ايه يعني لكن لكن هو أذاه يعني قصر له ايدي عوره ها هو الراجل يطلب بعوض للحاجة دي نازم نديله صح كده؟ لو قتل مالاً أو نفساً وجب عليه العوض أي تجب عليه الدية في النفس ويجب عليه المثل والقيمة في المال يعني إيه بقى؟ يعني إيه المثل يعني إيه القيمة؟ يعني دلوقتي لو في حاجة ليها مثل يعني أنا دلوقتي واحد خد الألم ده أدته أو خده مني رح قصره ليه مثل؟ ليه حاجة زيه؟ آه في ألم زيه أجب له زيه ملوش مثل يعني مثلاً جوهرة مثلاً يعني معظم الجواهر ملهاش مثل يعني ملهاش حاجة زيها بالظبط بنفس الشكل بالظبط كده فيبع عليه عليه القيمة يعني نشوف نقيمها كام ويبقى عليه قيمتها لكن لو هو في حاجة ليها مثل مثل يعني حاجة زي يعني حاجة زي بعض يعني القلم ده في واحد زيه ونجيب له واحد زيه خلاص كده حسب ما حالت الحاجة اللي, اللي أتلفها هو اتلف دلوقتي حاجة لو كانت اتباعت او لو كانت اشتريتها لو كنت لو روح اشتريها دلوقتي اشتريها بكذا يبقىوا عليه القيمه دي خلاص كده هم احنا بس بنفصل بين في النقطة دي عشان نبان يعني ايه مكلف يعني فاهمين قصدي لكن هي ايه مش مش في مش في نوب الصلاة يعني بس احنا بن عشان تسمع يعني مكلف مكلف ده عليه كل ده بقى لازم يبقى يدرك كل اللي بيعمله ده لكن المجنون بردك ما يقولش ده مجنون ما لهوش حاجه لا ما لهوش افل لكن عليه كل العوض أي حاجة يعمل. إلا لو ملوش ولي بقى دي حاجة تانية والناس تسامحه بقى لكن هو لو ليه ولي يعرفني فلان ابن فلان ده أروح لقى والده ده عمه وليه وهكذا لكن لو كان هو الذي أزال عقله بسكر ونحوه فهل يأثم لفعل المنكرات أم لا يأثم يعني هو السكر يعني مش هو الواحده بقى إيه يعني زال عقله من النوم أو الإغماء أو كده إنه هو سكر بإرادته وهو اللي أزال عقله بنفسه ده يأسم لفعله بقى الحاجات اللي لو راح قسر حاجة أو راح عمل حاجة ده يأسم بالطبع يناله من الاسم شيء عظيم ليه هو بإرادته هو راح أزال عقله بنفسه بيديه ما كانش ما كانش حاجة مفروض عليه او حاجة بالجبلة المجنون بالجبلة ده اللي هو اتولد مجنون او حاجة خارجة عن ارادته او حاجة زي كده لا هو اللي راح ازال عقله يبقى ايه هيصيبه من الاسم بفعله هذا خلاص وان آآ آآ واسم الافعال التي يفعلها وهو سكران هو هياخد اسم السكر كمان لو طبعا ده اسم السكر لانها كبيرة واسم الأفعال الذي, إيه؟ الذي إيه؟ يفعلها هذا السكرون تردد العلماء في هذا لكن اسم السكر نفسه عظيم جدا الله أعلم به يعني إيه الشيخ بيقول إيه شيخ بيقول يكفي أصلا اسم السكر ده يعني الاسم بتاع اللي هو راح سكر ده اسم عظيم قوي كبيرا من الكبائر ف فلذلك يجتنب الموضوع ده أصلا فالمكلف هو البالغ العاقل وهذا معناه في الفقه هذا عن الرجل وبلوغه، فماذا عن المرأة؟ بماذا تبلغ المرأة بالإحتلام؟ برضه نرى الحلم، ترى حلم وينائمة وتقوم نفس نفس الأوصاف اللي احنا قلناها في الرجل أو الحيض. المرأة تبلغ أيضا بالحيض عندما ينزل عليها دم الحيض تبلغ الإيه المرأة؟ لذلك اختلفوا في سن الإيه بلوغت المرأة قالوا الملوثة على المرأة ممكن تبلغ من هي عندها تسعة سنين ممكن تبلغ عشرة سنين ممكن تبلغ المهم لو ما لو ولا رأي حلم ولا نزل دم من الحيد إلى خمسة عشر عام برضو نحكم بإيه؟ ببلوغها نحكم إنها امرأة بالغة يعني تتحمل التكاليف يعني لو جي واجب تتحمله لو ناهي تتحمل اسمه لو فعلته وهكذا وفي تحديد السن خلاف وهذا الذي عليه الكثير من العلماء اللي هو سن 15 عشر سند عليه الكثير من إيه نعلماء في ناس حدثت الأمرأة سن قبل كده عشان قلنا انها بتبلغ قبل الرجل أصلاً ب بفترة بس ولكن سووها بالرجل في إيه عندما لا ترى الحلم أو يأتيل إيه الحي لماذا نذكر هذا آه كل الأحكام دي أو في حاجة تانية للرجل يروح في القضاء أن الرجل بالحلم بسنة 15 سنة وبعد وحصل موقف على عهد سيدنا علي إن هو عندما ينظر في الرجل في الشعر الذي ينبت حول العور يعني طبعا في القضاء في حاجات مغبة تحصل على البالغ ده يعني هو عمل حاجة بيختلف الحكم القضائي بالنسبة له فبينظر القاضي وله أن ينظر حينئذن في حول عورت هذا الرجل أو هذا الولد أو هذا اللي هو نشك في إنه بلغ ها فإذا وجد إيه شا شعر نابتاً حول عورته فهو قد إيه؟ قد بلغ فدي إيه علامة أخرى للرجل علامة أخرى للرجل لماذا نذكر هذا زي ما قلنا لأن هناك بعض الأحكام القضائية يختلف البالغ فيها عن غير البالغ فلا بد فيها من إثبات البلوغ خلاص كده؟ تفضل لان القادي لا يعني يجعل احدا يضبط له ما يعني فهم؟ وافرد ما افرد ما دمش خمس عشر سنة لسه فعاز يتأكد ممكن يكون بلغ قبل خمس عشر خمس عشر دي يعني ايه علامة اني مش اي علامات تانية ظهرت يعني ما عندوش يعني هو ما ولا رأى الحلم ولا نبت الشعر ولا أي حاجة وصل 15 سنة نعمل إيه نحكم ببلوغي ما هو البلوغ ما هو ربنا لما لا بزبط كده ما هو الله عز وجل عندما يأتيك بأي علامة من علامات البلوغ هنا بيكون عقلك فيه إدراك هو تتلاقى العلامة تتلاقى مع هذا هما ليه أصلاً حددوا البلوغ في ال في التكلفة صح؟ أنت ممكن تبلغ أنت عندك عشرة سنين تبلغ أنت عندك حداشر سنة مع البلوغ يبلغ العقل شيء شيئاً من الإدراك إيه يساعده أو يا يجعله يتحمل التكاليف لأني مش ها كامل الإدراك مش أنت مش أنت بترتقي في السن وبترتقي في مثلاً في العلم وكل كل مرة أو كل فترة عقلك بيزداد إدراك صح لا ولكن البلوغ هو علامة على أنه في عقلك الآن شيء من الإدراك تتحمل به التكاليف مش لازم تبقى عندك إدراك كبير يعني يبقى عندك شيء من الإدراك تتحمل به التكاليف الواجب عليك الآن برضه اللي تبقى إيه الصلاة الحاجات دي طيب ده العاقل إحنا قلنا يعني إحنا كلينا عليه وقلنا على عكس اللي هو المجنون وقلنا أحكام المجنون لو عمل إيه لو عمل شيء يأسس ولا ما يأسس قلنا الكلام ده البالغ بقى كلمة البالغ خرج به خرج به اللفظ ده يعني خرج به اثنين مين بقى الصبي دون التمييز والصبي المميز في اثنين خرجوا بكلمة البالغ ده إحنا قلنا قبل البلوفي حالتين صبي قبل التمييز غير مميز وصبي مميز خلاص كده. فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة لكن تصح منهما أم لا بقى تصح من مين ومين تصح من مين ومتصحش من مين الغير مميز لا تصح منه على الإطلاق لأن الغير مميز ده غير مميز هو ماذا يقول أصل أو ماذا يفعل أصل من الحركات؟ خلاص كده لكن المميز تصح, تصح منه على الاستحباب زي ما قلنا ما تبقاش على الوجوب يعني تصح منه الصلاة ولكن على الايه الاستحبابي في إيه؟ في, إيه؟ في ان طرقها ولم يفعلها حتى بلج حتى بلغ إيه؟ لا اسم عليه لكن ان فعلها بعد الن بعد التميز وحددوا التميز طبعا بسن سبع سنوات إذا قال صلى الله عليه وسلم إيه نحن نعلمها لأولادنا في سبع أو لسبع ونضرب عليه عليهم إيه العشر. في سؤال كل ده إحنا بنتكلم كل المسائل دي طبعا ذكرت كأسئلة فلازم تتعيد لقها الكلام ده برضو إيه هيدور وهتقرأ في الكتب وهتقرأ وتسأل فيه هل تجب على هل تجب الصلاة على الكافر الكافر تجب عليه الصلاة قال بعض العلماء لا تجب عليه وقال بعض العلماء بل تجب عليه أيضا فهل يصلي الكافر قالوا نعم لكن عليه أن يزيل الموانع من صحة الصلاة أولاً يعني إيه هو دراءة الكافر ده عنده شوية حاجات موانع من الصلاة منها الكفر نفسه يعني عشان يصلي يسلم يعني يسلم لله عز وجل ويختسل لكن تجب عليه لذلك إيه هتق... طيب أنت تقول لها هتفرق في إيدلغ مه كده كده كفر هل بعد الكفر ذنب هتيجي آية بتقول إيه ربنا بقول إيه ما سلككم في سكر قالوا إيه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين يعني ده كفاره كنا نكذب بإيه؟ بيوم الدين كفار بس في الأولى قالوا لم نكن من المصلين فقال العلماء يعذبون على كفرهم ويزاد عليهم العذاب بتركهم برضك للإيه؟ للصلاة وهكذا يعني يزاد عليهم من إيه؟ العذاب بتركهم الصلاة طب هنقول طب يصلي إزاي الكافر؟ هنقول يزيل ما هو ينعي الصلاة اللي هي أول حاجة لإيه؟ الكفر <تصفيق> يزيل الكفر يسلم لله عز وجل ويختسل فعليه أن يسلم ويختسل ويتوضأ ويصلي فإن لم يفعل فإنه يعذب على الكفر وعلى ترك العبادات من صلاة وصيام وغيرها واستدلوا بهذه الآية اللي احنا إيه؟ اللي احنا قلناها دلوقتي فمع كفرهم كأنهم عذبوا على هذا كله فقال بعض العلماء إنهم مكلفون بفروع الشريعة يعني, يعني العلماء قالوا إيه؟ هم مكلفون برضو بفروع الشريعة ليس الصلاة والحاجات دي كلها تمام؟ جر الاعتقاد بالله وحده عز وجل لا هم مكلفون كمان بفروع الشريعة صلاة وصيام وزكاة وهكذا فهنهم يعذبون يوم القيام على كفرهم ويزادوا عليهم العذاب بسبب تركهم للإيه؟ للعبادات الصلاه والصيام وهكذا لماذا يذكر الفقهاء مثل هذه المسائل ليه بنقول ليه ليه بيقول كل مسلم مكلف تجب على كل مسلم مكلف وليه ذكر الكافر واختلف فيه وده يتعذب ولا لا يعني لماذا يذكر الفقهاء مثل هذه المسائل لان هناك بعض فروع الشريعة تنبني على هذا مثل عدم جواز بيع أشياء لهم قد يعصون بها بها الله عز وجل وغير ذلك يعني أنت ممكن تقول ده عشان كافر معلوش ذنوب الحاجة اللي حرام عليا بحال أنا بشوف شخم ربيعي له خمر أنا مش عارف ما بعملش شيء أبي له إيه, إيه. هو كده كده ماهو مبتعد هو كده كده معلوش معصية بقى خلاص بقى لا هينبني على الكلام اللي احنا قلنا من شوية ده إن أنت ما ينفعش تبيع له أي حاجة يذنب بيها ويعصي بيها لأنه هو عاذ بها برضه فماز ده يعذب بكل ده غير الكفر ماشي فحيانبني على الكلام ده أشياء واحدة واحدة انتوا كمان لما تخش في او الكفر على ايه هتترددون بالناس يعني مثلا لو خالد مثلا الكافر مثلا اللي مثلا مش هيقل مش هيعذب بالربا بس مش هيقل بص هو الكافر إذا ان مات على كفره فهو إيه خالد في النار زمر ربنا قال اللي مات على إيه على كفره ولكن النار طبعا دركات الجنة درجات والنار ايه دركات درجات الاعلى ودرجات لايه لأسفل فكل حدا ليها درجات ودرجات فهو بالزبط كده ففي النار حيعذب في دركة واللي بيتعامل بالربع في دركة اقل منه كل حاجة كل حاجة هتحسب عليه فانت لو ما مخرجوش تعامل بالربع انت تاخد الثواب وهو مش هتعذب على الربع لكن احسن حاجة خليه يوصلين بقى <تصفيق> لو أسلم مش هتعمل بأي حاجة من دي خال تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء هذا استثناء من مكلف ليه بقى؟ لأن الحائض والنفساء مكلفة الحائض مكلفة والنفساء مكلفة ولكن في حالة الحائض وحالة النفاس بيستثنوا من, إيه من التكليف خلاص كده؟ فكل مسلم ومسلمة مكلفان تجب عليهم الصلاة إلا الحائد إلا الحائد والنفساء نفساء تقال نفساء وتقال نفساء وهي لغتان في اللغة يعني ممكن أقول هذه امرأة, امرأة نفساء هذه مرأة نفساء خلاص كده ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه فطبعا إحنا قلنا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحويه أو يعني اللي هو كان عاقل هو زال عقله يعني هو ما تولتش ما عندوش عقل هو زال عقله بأحد إيه هذه الأشياء فيقضي الصلاة بعد إفاقته فمن زال عقله بنوم ثم استيقظ فتجب عليه الإيه؟ الصلاة إذن من ال من المسلم الوحيد الذي عندما يأتيه العذر تسقط عنه الصلاة ولا يجب عليه القضاء حاد والنفساء بس كل عليه القضاء القضاء المسلم اللي كان أول عاقل يأتيه عذر طبعا اللجنون ده عذر برضو والنوم عذر وزوال العقل سواء بالإغماية وكده عذر ولكن عليه القضاء الحاد والنفساء بقى فضل هنقول دلوقتي الفتره يعني الفتره طبعا كل ده بيبقى رافع عنه التكليف لو طال حتى لغات شهر رفع عنه التكليف القضاء بقى هنقول دلوقتي راي العلماء فيه هنقول راي العلماء فيه فطرة. ده انت برجاء التوضيح أدركنا أن من كان سنه صغيرا هو قبل البلوغ ليس عليه الفرائض ولا يفهم بتركه ولكن هناك الكثير من الأمهات والأباء من يتردون ذلك حجة فلا يربوا أبناءهم على الصلاة في وقتها حدة أنهم لم يبلغوا ما منتشر بصورة أكبر في قضية الحجاب للبنات الصغيرات فيقولوا لا نريد أن نكلفهم ما ليس عليهم برجاء التوضيح الآن نحن نقول الكلام ده دلوقتي إن حيجب على الأب حيجب على الأب أو الولي يعني أنه يعلم يعلم أبنائه الصلاة عند عند أي سبع يجب عليه هو مش يجب على الطفل الطفل مش يجب عليه حاجة صح كده بس حيجب على الأب يعني حيأثم لو ترك هذا لو ترك تعليم الأبناء هذا بحجة أن بأي حجة بقى إنه هو بقى صغير كبير لا الأمر من الرسول صريحة صح كده علموهم لسبع وضربوهم عليها لعشر صح لا ده أمر الايه للايه للولي فهيقسم هو لو ترك كده احنا مش عايزين استعباط برضو صح يعني هو يقول لا لسه صغير يا عم يسيبه هو عقبال ما يوصل اصلا للبلوغ هيكون صاع اصلا خالص والبنت عقبال ما توصل للبلوغ هيكون خلاص دي خرق سابت البيت اصلا تقريبا لو انت ما اكون <تصفيق> خلاص مفيش بنت اصلا يعني كده لا احنا بنتكلم في ايه في احنا بنتكلم في في, في الامر الفقهي في المساله الفقهيه ان الطفل ده هيقسم ولا لا الولد ده هيقسم ولا لا لكن أنا عليا يبقى أب لا عليا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أنا علمه وحثم لو أنا تركت هذا الأمر ده الواجب عليا أنا مش على الطفل صدق <تصفيق> تمام طبعًا طبعًا لو هو لم يكسر نرجو نرجو من الله أستغفر استغفر الثواب وقدره ذهب تحت يعني عند الله عز وجل فمصد إيه؟ أنا بتكلم هو لم يقصر وأخذ بكل الأسباب وغالبه هذا نرجو من الله عز وجل أنه يأخذ الثواب كامل نرجو من الله عز وجل هذا لأنه هو يعني لما كان في حديث إن هو لو, لو المرء أنه هو واخد إن هو يعمل عمل بصورة مستمرة وحبسه عذر إن هو ربنا يقول للملك إيه؟ يكتب له هاي؟ نفس الثواب وإن لم يفعله؟ فعنده من رحمة ربنا يعني كاي ما بالكلام ده يعني فاهم قصدي بس نرجو من الله عز وجل هو واخد بكل الأسباب ولم يقصر لكن احنا مش عايزين ناخدها برضه ذريعه للناس ان انا اقول لك بص انا هنام بقى واعمل على ربنا طب ما انت عارف ان انت لو نمت قبل الظهر بنص ساعة مثلا مش هتقوم انت عارف كده خلاص خليك بقى صح انت عارف ان دلوقتي الفجر ما يوصل مثلا ساعة ولو نمت دلوقتي وانت تعبان جدا مش هتقوم ابدا لو لو هم جقول لك لغايه السرير وقعدوا يصحوك مش هتقوم يبقى انت كده ما عندكش عذر امسك نفسك وايه وجاهد شويه فاهم قصدي هكذا ولا تصحه من مجنون ولا كافر ده المثل ولا تصحه من مجنون ولا كافر هل هو هل هؤلاء مكلفون؟ المجنون لا فهو غير مكلف أم الكافر ففيها خلاف ذكرناه قبل كده قد يصيب المسلم جنون مؤقت ويصلي فيه فهل يقضي بعد إفاقاته هذه الصلاة؟ نعم يجب عليه أن يقضي كل الكلام ده احنا قلناه لأنه لو هو جل جنون أو إغماء في فترة وكده والأخي أنا معيك على فكرة لسه ما جاتش قصة الوقت والقضاء هتيجي دلوقتي اهو لو مكس شخص ستة أشهر في كده هل يقضي كل الصلوات التي فاتتوا ماذا سؤالك ماشي. نعم يجب عليه القضاء عند الجمهور جمهور العلماء بيقول يجب عليه القضاء. القضاء وبعض العلماء قالوا لو كثرت الصلوات جدا بحيث يشك عليه القضاء، فتنتقل من الوجوب إلى الاستحباب، ولكن شيخ الإيه لا استحب هذا القول. ليه بقى؟ برضك بياخذها الناس ذريعا إن هم يسيبو الإيه أصديه فرد فاتك، فرد أنت سبته، ده فرد يعني يجب عليك تأثم نظرتُه وأنت سبته. أيه العذر ولكن عندك دلوقتي فرصة إن أنت تغدي. شيخ اختار القول الإيه الوسط إن أنت لو قضيت بطريقة لا تشق عليك زي مثلا مع كل فرد فرض لأن في ناس قالت مع كل فرد ياخد يوم كامل يعني في بعض وعلماء قال مع كل فرد يصلي خمس فروض مع كل فرد يصلي خمس فروض لا مع كل فرد فرض بحيث لا يشق عليك ولو أدى ذلك إلى أن تترك النافلة لأنها أوجب من النافلة يعني أنت دلوقتي بتصلي مع الظهر أربعة قبل الظهر أربعة بعد الظهر لا صلي أربعة فرض ما تصليش نافلة شوف لأنها إيه دي اللي هتخش بيها النار يعني يعني يعني ده ده الواجب اللي انت لو ما عملتوش تا قسمه تخش النار غير النافله فما قصدي ايه الا حاجتين الضحى والوتر لان دول بعض في بعض اقوال العلماء وايه واجب الضحى والايه فاحتياط احنا طبعا في في في اختيار الشيخ ان مش واجب ولا حاجة ولكن أنا بقول لك عشان نحطاط ان عليه وسلم يت لم يتركهما ابدا ولا في سفر ولا حضر يعني لو كان بيترك النافله في الصفر ما كانش بيترك الوتر والضحى لذلك لذلك لما خصهم النبي كده بعض العلماء قالوا يبقى دول ايه واجب ما هو مش ما هو مش معقوله تبقوا زي الصنن وتقم وموديم عليهم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصفر الصفر اللي ما ما تجبش فيه قصدي ما ممكن ان انت تسيب النافله فيه عشان بتجمع وتقصر وتعمل كده بنخفف الصلاة خالص لا الرسول كان بيصلي الوتر وكان بيصلي الضحى فبعض العلماء قالوا يبقى دول واجب من فرض وسوسه اصلا فانت ممكن تقضي ما فاتك حتى لو تركت الايه النافله لانك كده كده لو وقعت عن واجب قضاءا فقد ايه فعلت الواجب ولو وقعت استحبابا يعني كان لو هو قلنا بقول الاستحباب ده فوقعت نافله فيعني فاهم قصدي ايه فانت في الآخر صليت لم تترك الصلاة ولكن هيا النية هيا اللي اتغيرت بدلا ما تبقى صنة الظهر لا ده ظهر فائت من اللي ايه من اللي علي فده قول ايه وصلت بين اللي انت تطرق خالص وده الشيخ لا يستحبه ان ده وجب عليك بالتكليف فده عليك زي عليك دين مسلا ودين الله احقه بالايه بالوفاء يعني لو انا علي دين لأدامي لا دين الله احقه بالوفاء خلاص كده تفضل لا ما يصلي آه لو آيخد يقضي, يقضي الوتر أي اثنين نين يصلي شفع ورد عن النبي صلى الله بيصلي إيه شفع بعد الإيه بعد طبعا لو لو رح على الفجر يعني الفجر أذن خص ما فيش وتر خلاص لا لا لا لا لا لا مش للدرجات دي إحنا قلنا الوتر والضحى مستحب يعني صلاة مستحب فا فا مش وخذين ب هو قول واجب ولكن بنقول ان انت لو خلاص مش هتصلي نافله وهتصلي الفروض اللي فاتتك ما تسيبش الضحى والوتر احتياطا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم يترك احنا دلوقتي بندور ده احنا نعمل واجب بالظبط على حنطوفه يعني ولا بندور ان احنا نكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم صح احنا دلوقتي بندرس ليه بنتعلم ليه في عشان نكتفي اثر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صح لا مش مش احنا بقى عاديين اللي سنه هنعملها وايه اللي هنعمله وده بالظبط وده لا اللي إحنا أصلا كلنا زنوب وكلنا يعني معاصي إحنا محتاجين يعني إيه؟ أي حاجة، أي حاجة بس كده تشيل من علينا شوي. فإحنا بنقول لو هو هيشق عليه، لو واحد بقى عنده هم بقى و وبي... بيقضي بقى الفائته و ده بقى ربنا يفتح عليه بقى، بس إحنا إيه نخشى؟ إن هو بعد شوي يسيب، يعني يزهق يعني. لا إحنا بنقول لو أنت عارف نفسك إنه يشق عليك، لا خلاص اترك النافلة وصلي الفائته في مصد إيه؟ والله المستعان إلى أن إيه تنتهي أو تقضي هذه الفائدة؟ تقضيها بالنوافل وفي ما قالوا الشيخ الإسلام لأنه لا يجوز أن تقضي فرضا بنافلة. حلو؟ ألا إحنا بس ما شيخ الإسلام أصلا من الناس العلماء اللي قالوا كده؟ اللي قالوا أنه هو لما الصلوات تكثر وتشق عليك تنقلب إلى الاستحبات يعني ممكن ما تعملهاش أصلا أصلا مش تقضي مش تقضي الواجب بالسنة يكثر من النوافل آه دي بس مش هيقضي كلمة يقضي دي يعني تقع عن الواجب لا فيش نافلة تقع عن واجب أبدا يا كوي مسام سامع ثاني هم يا جماعه اه اه بياخدوا بياخدوا عليهم على ايه طب مش مهم عادي اه عادي هو عايز ايه المشكلة انا دلوقتي لو دخلت ورا واحد بيصلي السنه بنية اللي انا بقضي المغرب اللي فاتني انا دلوقتي المغرب أزن علي ونمت والعشاء أزني فروحت دخلت مع الجماعه وصليت العيشة وعايز اصلي المغرب لقيت بيصل واحد بيصلي سنه وداخل وراه قضاء المغرب ايه المشكله في مشكله خلاص بقى هم طب انا انا انا ذكر ال... طب وايه المشكله ده ده همه يعني ايه المشكله ده ده يا ريت احنا كده بس انا عندي يعني اعرف امرأة اللي هي امي يعني هي طبعا عندها همه اكتر مننا بكتير اكتر مننا انا يعني ربنا اكتر مننا بكتير بكثير قوي امي بقى لها سنين طواب بتصلي مع كل فرد فرد. تسين طوال ببنية انها تقضي اللي هي فائتة. انا قلت لها انت كده خلصتي يعني فرودي كفرودي وفرودي الناس كلها اللي جابيلة يعني. زي ما شاء الله لكم عندها همّة وبتصلي السنّة. هو بتصلي النافلة وبتصلي الفرد بالها سنين طوال. هقول لك في كده في ناس كده. ففهم ما قصد ايه؟ وذات دلوقتي. يعني مثلا عشان تقول تخش تصلي الظهر نعرف لاحية بقى مش هتكلمنا غير بعديش فياعة مثلا تخلص الظهر يوزا ايه ايه الظهر وتقضي والنفلة واربعة قبليه واربعة بعديه وكده يعني وايه ما شاء الله يكوت الله بالله فهي كده يعني ففي ناس كده في ناس لا تتحمل فالدين يوسر فاحنا بنفترق القول اللي ايه النفلة مش هتأسهم لو تركته ده نجبر بيه انظروا لهالي عبدي بالنوافل نجبر بيه صلاته نجبر بيه يعني ايه بقى؟ يعني انت مثلا سهيت في الصلاة عملت حاجة تقل سواب الصلاة النوافل تجبر هذه الصلاة لكن ما ينفعش تصلي صنة تجبر, تجبر واجب بالكامل يعني انت مثلا سيبت الظهر مثلا راح على الظهر قمت العصر اصلي بقى كده بتاع عشر ركعات صنة كده عشان الظهر ده بقى ربنا ان شاء الله يتقبله يعني لانا صليتوش لا ينفع إن شاء الله لو صليت مئة راقعة مش هيفع عن الظهر اللي انت سبت سمص دي لا تشبر به الصلاة ماشي يقول ويضرب ويؤمر بها في يؤمر بها صغير يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر لعشر سنين هذا واجب على الولي وليس على الولد كما قلنا يبقى ده واجب على مين على الولي خلاص كده تمام آه، بلوغ ال في الابتداء في قوي، يعني دي هنا معناها من سبع سنين، مش من هو صغير لسبعة، لا من بداية سبعة. <تصفيق> تمام تمام. حكمه في ايه زبط؟ يحاول يقدر هو كده استشفيت سؤالك إنه مش عارف هو عليه قديه. من الاخر يعني. يقدر بقى يصلي واجب يصلي بنية اللي هو بيفوت بعن بي... الفوائد عليه بس يقدرها في الأول يعني مثل أول مثلاً عدت خمس سنين أطة يعني كنت أصلي فرض واسيب فرض يعني نص تاع نص الخمس سنين لا عشان يبقى سنين أفضل بقى يصلي مثلاً ثلاث سنين فرض فرضو فرض ما فرض لمدة ثلاث سنين فرض ما فرض فرض, فرض فرض ما فرض فرض ما فرض خلاص هتخلص. وهو بيصلي سنة. ما هو كده كده هيصلي سنة إن شاء الله بدل ما يصلي السنه يصلي فرض معاه وكده ما شقناش عليه في حاجه يعني ما زودناش عليه حاجه زياده هو بس اللي اتغير النيه بس انه بدل ما يصلي السنه بتاعه المغرب صلى ثلاث ركعات فرض المغرب بدل ما يصلي سنة العشاء صلى اربع ركعات بدل ما يصلي سنه الظهر صلى اربع ركعات بس ما فيش اي حاجه زياده عليه ما فيش مشق هو بس النية بس النيه اتغير بدل ما يصلي بيصلي فرض هو مسلم. مش اه. يقضي عن النافلة او طبعا لو واجب احبه الاعمال عند الله عند الله ايه احبه اعمال عبد عند الله ما اوجبه عليه يعني اللي ربنا اوجب عليك ده احب الاعمال عند الله عز وجل لا في البيت عادي في في يعني لا هو دلوقتي قاعد فاضي اهو في المسجد ولا هو ناس بيصلي خش وراه يعني ياخد تساوب الجماعة ايه المشكلة اقعد في البيت قضيها يعني خلصت الظهر وطلعت تصلي الظهر في البيت تاني القضاء ماشي <تصفيق> و... ايه انت... انت جاي امتا طيب طيب حقا قلنا في اقوال للعلماء وقول الجمهور انه هو يقضيهم يجب عليك قول الجمهور العلماء انه هو يقضي بس قلنا عشان ما يشكش عليه ما يصليش نافلة ولانه لان صلاة الواجب اوجب وافضل عند الله واثوب من النافلة وهيأثم عليها فيعمليه بدل ما يصلي الاربع صلنا للدور لا يصلي الواجب بنيه يغير نيته بس بدل ما يصلى الاربع صلنا لصليه الفرد بس ويوجد اللي عليه يبقى ما كل فرد فرد بدل ما يصلي كل مرة واحدة. ويبقى حاسس ان مشقه لا مع كل فرد فرد ما كل فرد فرد اتفضل فاحنا مش هنخلص كده اول شاء الله انت <تص> <challenges> انا معاك هذا خلاص تفضل لخمس دقايق صل الأربعة فقط وكي نعمل برقعتين لو أنت لو شايف عدد الرقاقات مشاكل أصلا مشكلة في ناس عندها مشاكل عدد الرقاقات تحب إنها تصلي مثلا بأربع رقاقات أو رقعتين تور مثلا في ناس كده شوية يعني أصل مثلا بدل ما أخذ المثلا ربع ساعة ولا نص ساعة في خمس خمسة تمان رقاقات لا أنا صلي برقعتين في كده فلا صل الأربعة قلت وليشها وصلي برقعتين بس حتى القيام ال ال ال بس يطول بقى في يوم بيت مدة حتى ما تشكش على نفسك لو أنت بتصلي مثلا ربع ساعات إلتي ساعة عشرة ساعة، خدت منها خمسة زائد كملهم يعني المهم في المصد إيه المهم ده أوجب من إيه من النافلة. لو شرنا النافلة كذا حسابي سوبي دام. لا بقى يعني أنت خدت سواب أكبر بقى, بقى انت, أنت يعني يعني أنا دوت بقول لك في حاجتين حقة بتاخد فيها مثلا عشر سنوات وحقة بتاخد حسنة مع الفارق طبعا ماشي كده أنت خدت العشر أنت عايزي ت... يعني انت خد... انت خدت انت بتعمل الواجب وتقضي اللي هاوجب عليك ده ده السواب الأعلى فهم؟ انت لو همك مش اسم بقى النافلة همك في فواب اللي وراي النافلة هم اه داشت تجمع نافلة لا بين المية لا تجمع نافلة وفرد ولكن في الهمة ماشي صلي الاثنين ماشي يعني صلي دي وصلي دي عندك همه صلي الاثنين لكن هينفع نخش بقى واحد بقى استعبت بقى يا رب بقى ايه النهاردة بقى اتضحى بقى مع كله مع الصلاة المشعارف ايه مع الصنة اللي فاتتني طبعاً. مع السنة والوتر اللي فاتني كمان والسنة وكمان صلاة الصبح فاتتني من خمس سنين فكله كده أنا كمان بقى ويراح داخل المثالي بقى ومخلص كل اللي عليه ايه اه القضاء طبعا قضاء الواجب في اي وقت حتى في وقت القراها هل قاعد يقولك أنا صليت العصر من وقت القراها لا يقضي وقت القراها ده ايه اللي تقرأ اللي اللي فيه او تحرم فيه صلاة الايه مين التطوع يعني في ناس قالت أن صلاة الصلاة الصلاة النفل النفل الراطب يعني مثلا صنة الظهر الراطبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقضى تقضى في وقت القراءة التطوع فقط يعني أنا دي عايز أصلي ركعتين مثلا لله كده أضع فيهم مثلا لا ما ينفعش في الوقت ده أوجب الواجب بقى الفرض يعني أنا دي وقت, وقت, وقت القراءة صليت العصر وتلقيت البيت عايز أصلي فقيتها صلي مش بتصلي صنة تحية تحي... تحي المسجد فوقت القرآه صح كده ناشي تمام في ناس قالت طيب المكن بيقول ايه فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عادي يعني ايه لو هو دلوقتي واحد لسه ما بلغش بس مميز كان بيصلي صلاة الظهر واحد عنده لسه ما بلغش نفيش حلوم في الشعر نابت مفيش أي حاجة عنده 14 سنة عنده 15 سنة اللي يومين أي حاجة وراح إيه كان بيصلي الظهر وراح جيه بقى سنه يا إما بلغ في الصلاة يا إما بلغ بإيه طبعا لو بلغ بالحلم أو بلغ بحاجة تانية هيضغر برصلاة المهم لكن هو لو بلغ سنه يعني مثلا تم فعلا 15 سنة قمرية فعلا في وسط الصلاة نفترض فرض يعمل إيه؟ يقطع صلاته ويعيد هذه الصلاة ولا يعمل إيه؟ هو حاسب يعني هم جمقه لولو مثل انت كنت 15 سنة خلي بالك العلماء, العلماء رحمة الله عليهم سبحان الله يعني قالوا مسائل يعني ذكروا مسائل كفونا احنا, احنا البحث والعناء يعني يعني انتو لو مش درسوا اتهرب ها مش قال لك لا يجوز الطهاره ب بشيء محترم زي عضو مثلا بتاع ايه متصل بحيوان فاهم يعني مثلا واحد مثلا بيعمل عايز يتطهر وانا واقف جنبيه مثلا جاموسه جنبي راح ماسك وعايز مثلا <تصفيق> يعني كده مثلا فاهم طب حد يتخيل حاجة زي كده ممكن تحصل صح لا أه. ممكن تحصل عان هم عانوا عشان يجيبوا المسائل دي فهم بي ممكن تحصل، حتى لو واحد في المية في المليون، بس ممكن تحصل، ثم كفوك، كفوك من العناء أن أنت تبحث فتبدل تفكر، حصل مثلا حاجة زي كده. واحد أبو جي قالك أنت تميت خمس سنة سنة، أو ما كنش عارف أنت بتصلي مثلا وقت بصلاة، تميت خمس سنة سنة دلوقتي أنا كنت أحسب لك وكان فرحم بيك، وأنت في الصلاة تعمل إي دلوقتي، تعمل إي دلوقتي ما <تعمل دلوقتي تعمل دلوقتي مثلا> في الصلاة، مثلا. أعاد الصلاة التي صليها أعاد الصلاة في إذا بلغ سنة هي أو بعدها في وقتها أعاد. عاد الصلاة التي صليها لماذا؟ الصلاة التي يصليها الطفل قبل البلوغ مستحبة زي ما قلنا صح كده؟ ولو تركها لا يأثم لأنه غير مكلف إنما يأخذ الثواب لو فعلها وهذا من فضل الله عز وجل زي احنا قلنا دي الصلاة اللي هو كان داخل فئة دي مستحبة لكن هو لما تم الخمسة وقت سنة الصلاة اللي دي بقت ايه؟ فرض وحنا قلنا منفعش مستحب يعني ايه؟ يعني يقع مكان الايه؟ الفرض مكان الواجب لا هي لا هي هو نيته بيصلي الظهر صح كده هو مش فرض عليه انت بس انت مسميها فرض ما اسمهوش فرض اسمه الظهر صح كده الظهر ده له احكام في حق الغير البالغ مستحب في حقك فرض واجب هكذا اسمه صلاة الظهر خلاص كده في حق اللي مميز خالص اي حاجة ما ما بيصليش اصلا هو مش مميز اصلا واحد عنده خمس سنين ما يعمل اي حركات كده في الصلاة الحاجات اللي, اللي تجب عليه ما احنا قلنا تجب عليه بالتكليف بس دي اتعرفها بعدين خلينا في الصلاة بس نخلص مصري خلاص فالوجوب في هذه الصلاة زي ما ف... فالوجوب في هذه الصلاة من جهة الولي من حيث الأمر بها والضرب عليها لا من جهة الصبي من حيث أدائه يعني هو لسه لغاية دلوقتي الصلاة دي عليها, مست... عليها مستحبة فمثلا احتلم الصبي وهو صلي او دي او دي مثال واضح يعني. او بعض الصلاة هي بعدك بعض الصلاة قالوا له اليوم قد بلغت خم خمسة عشر سنة يعني أنا أفترض أنه يعمي بعد الصلاة ولا شيء يزعل ما يجيش في الصلاة يقول هو خلص الصلاة وقاعد قالوا له النهاردة تميت كده كام خمسة عشر سنة قمري في هذه الحالة الصلاة كانت مستحبة ولما بلغ وجبت في ذمته صلاة الظهر مثلا فريضة فيجب عليه إعادةها وبعض العلماء قالوا تكفيه الصلاة التي صلّى قادر على ما كده بس إحنا مش هنختار القول إيه ده احنا بنختار القول إن هي تجب عليه لو إيه لو تم يعني هو لسه في وقت الظهر لسه في وقت الظهر وتم الخمس سنه هو لسه في وقت الظهر يبقى يعمل إيه يبقى وجبت عليه ايه صلاه الظهر فرض خلاص كده مش مستحب حتى لو كان صلاها هو صلاها مستحب هو صلاها سنه هو ما صلاهاش ما صلاهاش فرض وقعت نافلة وقعت مستحب دول الشيخ بيقول يعني نقطة كده طبعا ينبغي على كل ولي تعليم ابنه أحكام البلوغ قبل البلوغ شوف الأحكام بتات البلوغ وإمتى ترى البلوغ وبالحلم وبشعر النابت وبال... كل الكلام ده لازم قبل البلوغ يكون الولي عمل إيه؟ علم هاي ما تسيبوش كده يكبر ويبلغ وهو مش عارف هو بلغ ولا لسه ومش عارف اللي واجب عليه إمتى ومش عارف أي حاجة لازم تعلمه ولا حرج في هذا أبدا لأن الحرج إنه يترك التكليف ويترك الواجب صح؟ مش ده الح... ده أكبر الحرج صح كده والمرأة برضك تعلم ابنتها ولا حرج في هذا صح لا؟ لأن الحرج أن تتركها برضو وهي مش عارفة حاجة خالص ويحرم تأخيرها عن وقتها اتفق العلماء على حرم التأخيرها أو جزء منها بعض الناس يقولون من أدرك رقع فقد أدرك الصلاة وبعضهم يقول تدرك الصلاة في الوقت بإدراك تجبيرة الإحرام في الوقت الرشيخ بيقول لا ده مش صح فليس هنا خلاف أن الذي يؤخر أي جزء من الصلاة عن وقتها يأثم يعني ايه تدرك تدرك الجماعة أيوة بتا... ممكن تدركها يعني بركعة تدركها بجزء تدرك الجماعة بهذا لكن انت دلوقتي صلاة الدوري خلاص وقت الدوري خلص وخلاص ما فيش غير مثلا ديئة على العصر رحت انت بدات الصلاة فنصها وقع في وقت العصر تأثم بهذا بتأخير الصلاة مش انت الحيث خلاص تستنى بقى لغات قبل العصر مثلا بكم سنة الله أكبر وداخل في الظهر وخلاص على كده وانت كده تمام صليها في الوقت لا كده تأثن برضه لازم الصلاة كاملة تقع في وقت ايه في وقت الظهر وهكذا لكن تدرك الجماعة بالايه بهذا تدرك الجماعة ب, ب... ب... ب... احنا طبعا واخدين من تدرك الجماعة بأي جزء من الصلاة يعني حتى لو دخلت قبل التسليم الأولى في التشاهد الأخير تدرك الصلاة تدرك الجماعة تأخذ صلاة الجماعة إن شاء الله يعني فلا خلاف في عدم جواز تأخير أي جزء من الصلاة عن الوقت إلا لناوي الجمع اللي يأخر واحد بس اللي ناوي حاجة اسمها الجمع الجمع ده له طبعا إيه هتخذوه بعد كده له طبعا إيه أسباب الجمع شرعية أسباب شرعية معروفة هنقولها بعد كده واحد يعني إيه عيجمع الظهر مع العصر طبعا في الجمع في في اربع صلوات كل اثنين مع بعض الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بس هو ده الجمع يعني هيجي في وقت الظهر ينوي ان هو هيصلي الظهر مع العصر جمعا في وقت العصر ده نوا بس عنده إيه سبب شرعي لهذا مش ده مش لأي حد خلاص كده أو ينوي انه يصلي المغرب مع العشاء جمعا في وقت العشاء اسمه اسمه ده جم تاخير بي يعني بيؤخر الظهر ويؤخر المغرب إلى وقت العصر والعشاء في جمع تقديم برضو يقدم العصر ويقدم العشاء لوقت الظهر والمغرب فده جمع تأخير جمع تقديم هتعرفوا بقى في الجمع احنا خلينا نركز بس في وجوب الصلاة ان شاء الله تضربوا ولا ايه بيحبك جدا ايه صل الجماعة. صل الجماعة, الجماعة لأنه لو فاتته هذه الجماعة فقد فاتته جماعتين. هو جماعتين. آه ال... لا لا مش شرط الترتيب. أدواء أنا دخلت ليه ناس بتصلي العصر؟ رونا فاتني الظهر أعمل إيه؟ أدخل ماهم بنية صلاة العصر جماعة عشان ما تفتن ما يفتنيش العصر العصر في وقته في جماعة أولى. ما هو لو أدواتي صليت حتى بنية الظهر يبانع وحصل العصر على يبقى يبانا فوتت الظهر وفوتت العصر لا. هي في خلاف الموضوع بس ده ده المختار تتصل للعصر جماعة مع جماعة العصر ثم تقضي الظهر تمام؟ ترتيب ترتيب هنا مش واجب انت فاتتك الصلاة أصلا فاتتك الصلاة ما بقاش ترتيب انت في وقت العصر أصلا إلا بقى لو فاتتك الاثنين ماء وانت قمت مليتش جماعة فيستحب الترتيب يستحب الترتيب بقى يستحب الترتيب بين الظهر بالزبط كده أنا دلوقتي في وقت بالأذان والإيقام وممكن أصلي الدهر بالأذان والإيقام أصلي فيش مشاكل يستحب الترتيب ولكن أنا دلوقتي دخلت الجماعة ما سيبش الجماعة الأولى في صلاة العصر عشان أصلي الظهر بقى كده تفوتني الجماعة بتاعة العصر رح ما العصر يبقى أنا فوتت كل حاجة لا أدخل أدخل صليها جماعة يعني دخلت العصر هو خلصت مع الجماعة الأولى، ليه الجماعة تانية بتبدأ عصر؟ خش وراهم ظهر بنية الظهر يبقى انت خدت ثواب الجماعة وهكذا بس ما تفوتش الجماعة الأولى لأي حال وبأي حاجة واحدة عصر تانى عشان ليه انت هتفضل بقى كده وصلي بقى عصر وصلي ظهر بقى عشان ورح ما صلي عصر تفضل بقى للمغرب تصلي ظهر وعصر <تصفيق> <تصفيق> ما فيش تخلص خلاص بعد المغرب فتل فتل عصر لا لا ترتيب لا ترتيبه هنا مستحب لأنك انت فاتك أصلاً وقت الظهر خلاص فيش ترتيب خلاص أنت فقّت العصر أصلاً سلام أصدق تمام كده ولا يطلب من المر صلاة الإيه صلاة الفرض يعني الصلاة مرتين في يوم واحد يعني خلاص هتيجي بعد كده اللي هو فقد فقد أسباب الصلاة مثلا زي فقد الودوم مثلا ملقاش مية مش عارف إيه صلة بعد كده لقى مية يعيدها لا ما يعيدهاش خلاص هو صلة صلاة صحيحة على حاله هو ده دل الشرع دلوقتي أجازله كده يصلي كده يبقى قبلك منه الصلاة على هاجل وسقطت عنه الصلاة هكذا ما يعيدهاش تاني وهكذا يعني ما ينفعش تصلي حاجتين في يوم واحد يعني يعني مرتين لصلاة واحدة في يوم واحد أدم الأول أول صحيحة مش الأول أول إلا لنوي الجامعة ولا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني إيه مشتغل بشرطها. شرط الصلاة الوضوء هو مشتغل عايز توض. هما اللي على المية. هي مش عارف عايز يمسح النجاسة اللي عليه. مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني يحصله قريبا يعني مش هيضيع وقت برضك الفرد يحصله قريب. لو مش هيحصله قريبا لا يصل على حاله. يعني دلوقتي انا المية هي أنا عارف لسه عالدوري ساعة. وأنا عبال ما أروح أجيب المية فيها نص ساعة، أروح أجيب المية استنى، مستلزج دلوقتي أروح أجيب المية وتوظة، هو كده صلي. تب دلوقتي الظهر ما واجي فيها ساعتين، خلاص كده وصلي. طب أتفضل. هو الوقت الوقت وصلي. وقت الظهر اللي أنتو تعرفوه بعد كده برضو. كل صلاة ليها وقت، كل صلاة ليها وقت، أوه. وقت الظهر وقت الظهر الممتد. وقت الظهر الممتد، وقت أنت عارف إن وقت الظهر قد دخول أذن العصر، في حاجة تانية لا في العصر في دي دي دي وقت بنتي عنده بقى كده لو خرت في الصلاة الكده يعني الظهر ممتد إلى أذن دخول أذن العصر لكن يعني الو... الو... الو... ولا أيوة لأ وقت الظهر كاملا إلى أذن دخول أذن العصر بس ب بس أنعزل كلامي إن ده في الظهر بس لأن العصر مش لغاية دخول وقت المغرب وقت العصر اللي تأثم فيه مش لغاية كل وقت المغرب لا في وقت فهكاي تأثم لو أخرته قبل المغرب فاهم فهم أصله الدهر بس هو اللي وقته لغاية دخول أز العصر فهم فاهمين من أصله كل كل صلاة هي وقت تأثم بعد هذا الوقت لو إيه لو أخرت الصلاة إلى هذا الوقت خلاص كده فالدهر جي قدرًا في كل أمسيتي بول الدور عشان وقته كبير شوي وقته لغاية العصر خلاص كده فأنت لو عارف اللي أنت هتيجي بعد العصر قبل ما تروح توصل للمية هيبقى العصر أزم خلاص تعمل إيه تصلى على حالك بقى في نجاسة عندك ممكن ما تبقاش في حكسة وضوء بس ممكن يبقى في نجاسة على الثوب مش هتشل غير المية ولا مش هتشل بالتراب تعمل إيه تصلى على حالك مش لقي لبس أصلي انت عريان في مكان ما لئ سبب ما وعشان تروح تجيب لبس فيها كذا تعمل إيه تصلى على حالك وتقبل منك الصلاة هكذا ولا تعاد. تع ما انا بقول لك دي بقى ايه طبعا لو مدافع جامده قوي للدرجه دي يعني <تصفيق> يعني هو تقدر تصليها وتلحق الظهر ماشي مش هتقدر خلاص هتعمل ايه يعني هتأثن بقى عشان انت دخل ما انت نسيت نفسك كل ده ليه سايب نفسك ما هو بردك الاخوه ما شاء الله ذكاي جدا يعني بيعرفوا ايه يحوروا من الاخر يعني <تصفيق> يعملوا حوارات يعني يقول لك انا قبل قبل العصر بقى مش قادر دفع الأخباسين بقى لقد خوش مش قادر خلاص <تصفيق> هدفعهم دلوقتي بقى لو دفعتهم مش هتبقى مصيبة كبرى يعني في اللي. طب انت من الأول حضر نفسك وظبطان إيه اللي يخليك توصل للعاصر عاصر إيه مثلاً بقى دي عنده حظر اللي بتكلم هو بيقول لي أصلاً قعدت لغاية العاصر بقى كده قولت بقى دفع الأخباسين كده <تصفيق> يعني <تصفيق> لا <تصفيق> جي في دماغه سيادها دلوقتي <تصفيق> ماشي طيب انا عفكرة حمد الله كتير وإنتوا ما شاء الله أسئلة شغالة وما فيش فراكم في سبعة وفي عشرين صفحة المفروض خلصهم أنت ه بعد كده وخلاص زي ما تيجي فلو قلنا الماء هتحتاج لوقت للتنقل فتصلي على حالك بالتفاق العلماء اما لو كان مثلا سيستغرق وقتا لإيجاد الشرط مثل إخراج الماء من بئر مثلا لكنه وقت وقت ولكنه وقت قريب فحتى لو كانت الوقت سيخرج لو كان الوقت سيخرج فعلى المذهب سيتكمل الشروط ويصلي ولو بعد خروج الوقت المختر بقى طبعا احنا قلنا لو لا الوقت هيخرج يعمل إيه؟ ايصا أو المختار قول الجمهور هو أنه إذا أمكنه الصلاة على أي حال صلى حتى لو فقط بعض الشروط ولا إعادة عليه وبعض أهل العلم قالوا أن عليه الإعادة كالشافعية حيث قالوا أنه يصلي على حاله ثم يعيد حين يستكمل الشروط واختيار شيخ الإسلام أن المرء لا يؤمر بالصلاة مرتين فلا يعيد يبقى اختيارنا واضح خالص أنت هتقدر توصل ما تعديش وقت الصلاة وتكمل الشروط اعمل ما عرفتش صلى على حالك كل بساطة وما تعدش تاني خلاص كده ومنجحة ده وجوبها كفر اركزوا بقى في النقطة دي عشان النقطة دي تيجي اسئلة كتيرة فيها والناس والاخوة ما شاء الله يعني بتحب تتنفل وتقول للناس الحاجات دي وتبقى حاجة جميلة جدا يتبقى حاجة جميلة بيتبرع كده بيتبرع للناس ان هو يبدل يقول لهم ايه انت ازاك عم حج عمل ايه؟ يقول له صليت الدور لا يا سبحان الله روح اختسل بقى عمل حج عشان انت خلاص كده انت ضيعت انت ضيعت عمل حج عمل ايه؟ انت كده بقى يفضل باشي بقى ايه فاهم؟ يخلي لاست اختسل اللي بقول فيه ازمة مية و ازمة مجال يفضل بقى ايه؟ البلطية كلها عملت اختسل كل صلاة باللزبان الاخر كده يعني تأخرت الدور من اخر يا رب عمل حج انت رحت بقى خلي الناس بق بشرط أن يكون ومن جحد وجوبها كفر بشرط أن يكون هذا معلوما بالضرورة أي في بلاد يعلم فيها هذا ففي بلد مثل مصر مثلا حلول جحدا هتعرفوا أنه جحدا جحدا جحد وجوبها مشتركها تهاونا بقى وتكاسلا إن شاء الله ربنا يهديني حاجة الناس دي نروح مكفرينهم لا جحد وجوبها هتعرفوا أنه جحد إيه لا مش مش كسس مش لازم برضو هنقول دلوقتي هنقول الجهود هو ضد الإكرار انت بتكرر ان فيه صلاة ماشي كده لكن مش لازمين ده حاجة ده منكر لكن الجاحد هو عارف ان فيه صلاة لكن ما يعني يقولك فيه صلاة أصلا هو ده هو انت بتتقلف هو ربنا بينزل صلاة أصلاً على الناس وبقوا ايه بس مش بيجاهل عينتفي منه حاجات كتير مش مش كده برضو يعني اللي يقولك كده مش تكفره برضو ده في حاجات كتير لازم تنت في أربع حاجات لازم تنتفي من هذا الشخص حاج بيقول لي خليها تنتفي منه العالم مش انت أصلاً يعني العالم والقاضي القاضي ده لازم يبقى عالم أصلاً القاضي اللي يحكم الناس لازم عالم بالفقه صح كده هو بردك اللي هيقيم عليه الحجة وهو اللي ممكن يكفره أو لا وهو هو الكلام ده إحنا انت بعيد خالص بص خالص عن ان انت تكفره أو تقول له حاجه او تعمل له ايه انت ما عليك اللي انت تنصحه ويعمل حاج تعاد انت راجل طيب والله كل حاجة كويسه فيك ونسيت بس, بس الصلاه دي يعني حاجة يعني خفيفة. و... و... ايه يا عم حكم خالص العمي ده العمي اللي هو احنا العمي ده مش هتتكرش ان نفسك قعدت عاتف... وانا بقى قعدت عاتف... ماسك بقى دلوقتي ورقتين برضك. لا احنا احنا العوام احنا احنا مفيش خالص مالكش دعوه ولا تقول للناس بقى انت كافر وانت مالكش علاقه بالقصه دي اصلا خالص احنا بعيد نتكلم دلوقتي على العالم اللي بيك... العالم القاضي كمان اللي هو الحاكم اللي هو الحاكم نوبه قال له انت قادي تحكم بلي الناس في الأمور دي فساعتها هو هيحكم بس ماشي ماشي ما معنى الجهود هو الجهود ضد ف فبنقول في بلد زي مصر يعلم فيها بالضرورة بوجوب الصلاة ايه الزبال والكنس والبقال وبتاع القطة لو أجهل الجهلين في مصر مش حاجة اسمها، يعلم بالضرورة ان في حاجة اسمها صلا ولا الكلام ده مش مزبوط مزبوط لكن مجاهل أفريقيا مثلا يعني في مثلا في أعماق أفريقيا لا يعرفون شيئا فكانوا مثلا يأتون للحج وأذرعت وأضرع النساء عارية ولا يلبسون الحجاب مش عارفين هم جايين لابسين نص كمس لابسين نص كمس فيش حجاب أصلا مش مش عارفين حاجة هم مفيش حد بيأم حاجة تعلمهم دينهم فهم قصد إيه؟ قتيجي مثلا في الاتحاد السوفيتي بيقول لك ذكر لنا أحد إخواننا أنه ذهب هناك للدعوة فاصضافته قناة دينية وقدموا له الخمر لضيافته وهم لا يعلمون بحرمته في قناة دينية وجاي يدي درس قدموا له بقى كاس خمره عشان يسلك وهو بيتكلم بقى في الدين يعني كده هو مش عارفين يعني هو مش عارفين هو حور بالدين في هذه البلاد إلى أن فقدوا أصلاً المعرفة يعني يعني فيش حاجة اسمها ولا حد مش بيتكلم في الدين هو مش دين أصلاً فاللي هو بي... الأسلم ده يعني ده حاجة يعني كبيرة جدا أنه أسلم ما معرفش حاجة خالص كده يعني فدوه مش هنقول فيها لو جحد يكفر ده لو جحد وقال مش حاجة اسمها صلاه أقول له لا تعالى تعرفك في حاجة اسمها ما ومعرفش أصل لكن اللي في مصر لا فهنقول بقى إيه فالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما يعلمه كل أحد وبالنسبة للبلاد الغير معلوم فيها هذا بالضرورة بد من تعليمهم اولا رأس كده وكذا تاركها تهاونا هنقول دلوقتي كله الجهود قلنا ايه الاول عكس الاقرار عدم الاقرار يعني هو بيقول مفيش حاجة اسمها كده اصلا ماشي بس بردك مش هكفر غير باللي احنا هنقوله ده ومش انت برده وكذا تاركها تهاونا طبعا دي الحنابلة بيقول ايه اقرا كده المتن على بعضه بيقولك لك ايه بيقول ايه ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا يعني اللي مكسل عن الصلاه عندهم ايه بالسلامة خلاص كده طبعا بالسلامة ده في عندي الحنابل في في السلامة خلاص اوه يعني نروح في ده ده طبعاً هنقول اللي هو ده قول مش مش ضعيف ده قول يقول به الحنابلة ده ده سادة الحنابلة يفهم مه به فين في في البلاد اللي ايه اللي تأخذ مثلاً حنابل زالمين سعودية صح كده لكن في مصر هنا في مصر هنا يأخذون قول الجمهور أن تارك الصلاة هاونا أو تكاسلا مسلم عاصيا فاسقا يعني خارجا يعني بيخرج عن العبادات وبيخرج عن الطاعة وكده ماشي وغيره كافرا فإن مات على هذا ضفن في مقابر المسلم مدافن المسلمين وورث وورث ما فيش أي مشاكل عندهم لكن الكافر أحسن نتقول كافر بيختلف أحكامه في الدنيا برضو ومدفنشف مع المسلمين ما يورس حد وهكذا لكن احنا عندنا في مصر قول الجمهور وقول الجمهور وقول اللحنابلة قويين ولكن قول الجمهور أقوى وأدل والكلام ده تعرفوه ان شاء الله تعرفوا الأدلة والمقارنة والكلام ده بين الأحكام و بين الأحكام الفقهاء بس كده قول الجمهور أقوى وأدل وقول الحنابلة يستندون لأقوال بعض الصحابة والأثار المتردبة يعني قول قوي ولكن قول الجمهور أقوى وطبعاً قول الجمهور دايماً بيبقى فيه طمأنينة يعني, يعني أكثر من, إيه من واحد ومش أي واحد يعني بيتكلم في الكلام ده ففي مصر لا تقول بحكم السعودية وما تروحش في السعودية برضك تقول بحكم مصر في كل مكان لا تتعدى علماء هذا المكان لأن المناطين أصلاً يعني اللي هم ليهم الأمر في الموضوع ده علماء المكان ده صح أنت مجيش أنت واحد عمي كده راح أمدي حكم داري بحكم في الشارع في المكان اللي العلماء قالوا فيما حكم تاني خالص صح لا ففي مصر الحكم كده مجيش أنت في الشارع بقى تروح مكفر الناس هو الحكم كده وده حكم الجمهور وحبني بنقولش الكلام ده عشان نداري نخاف هو ده حكم قوي ده حكمه فعلاً عند الجمهور خلاص كده؟ المهم ف... فبقول في كصة كي بقول كان عندنا واحد في الحالة يصلي وكبر في السن جدا وكل الناس نصحته بالصلاة فلم يصلي فدخل عليه أحد إخواننا ونصحه بلطف أن يصلي وذكره بكبر سنه ولقاء الله فقال الله الرجل العجوز بقاله كتير أو يصلي شو ناس شايفينه يصلي وينصحوه فالراجل العجوز زي إيه حبر ولد ده اللي نصحه يعني فقال له أنا عندي سلس بول فلهذا لا أصلي شفتي بقى ممكن تكفر واحد هو أصلا فاكر إنه لو عنده صرز بول ما يصليش هو فاكر كده هو يجهل جاهل صح ولا لا فقال له إن الله, إن الله كريم ويقبل السلام منك هكذا وهذا الرجل كان كبيرا جدا وفرح جدا بهذه الفتوى فبدأ الصلاة فهو كان جاهلا بذلك الحكم هو معرفش يعني ممكن ليجي مكفر واحد يعني هو ما عرفش هو فاكر ان كده ما ينفعش قبل ربنا كده يعني هيقف ازايش في الصلاة هو يعني يعني يعمل سلاس يعني البول بيعمل ينقط يعني في ثيابه هو فاكر كده هو ولا بقى جحدها ولا بيحبش الصلاة ولا اي حاجة هو بس هم البول ما, بيوقف ما بيقفش عنده خالص فيعمل ايه ده بقى ده جاهل يعظر بالايه بالجهل ودي احد الحاجات الاربع لازم تنتفي من المرء حتى يحكم بكفره أو بفسقه ولكن وليس أنت وأنا ولا وأي أحد يقول بهذا إلا الحاكم القاضي مش إحنا نحكم على الناس، خلاص كده؟ فالحاكم ينفي عنه الإكراه ممكن يبقى مكروه، وكذلك الخطأ مكروه أو خطأ الأربع حاجات الجه اكتبوهم اللي, هي اللي هو لازم ينفى يعني تنفى من إيه من المر حتى يحكم بكفره، الموانع اللازم إيه اللازم إيه تنفع أو تثبت يعني يكون هو عنده كده فايبا يعذر بيها الإكراه والجهل والخطأ والتأويل والتأويل طبعا الإكراه معروف والجهل الإكراه يعني واحد كارهنه ما يصنديش هيقتله لو صلى هيقتله طب يعني نعمل ايه يعني فمصدي يعمل ايه هو دلوقتي مقرأ هو مش, هو مش جهد الصلاة ولا حاجة صح لقى فمن كمش حصلها بس فيو في فيو في يعني أشياء كتيرة مفروضة فاهم؟ ممكن الإنسان يأفهم إثم كبير لو لم يفعلها ولكن برضك مع الانتفاع الحاجات دي ممكن يبقى مكره سعيت والخطأ والجهل زي الرجل اللي ده هو ما عرفش حكم المسألة دي والخطأ أخطأ يعني هو انت ما مصدق لي أخطأ بس يعني عمل خطأ <تصفيق> ده إثم لسبب آخر ما لهش علاقة بالصلة إنهم مش هيكفر هو مش هيكفر يعني هو دلوقتي ما سألش يكفر إنه ما سألش لكن الصلة بالذات لو جحدها فيها مشاكل فهي مصد إيه؟ هو الاسم العدم العلم ده ده شيء خلاص العلم وفريضة مش أنتوا في الأول خدتوا حاجات دي العلم وفريضة على كل مسلم في شيء في أجزاء من العلم تأثم على كل مسلم فرض عين على كل مسلم فرض عين ده فرض عين إحنا قلنا يعني يجب على كل عين إيه بنفسه غير فرد كفاية زي ناخده مثلا لو ربنا قرمنا طبعا في الوقت واخدنا الأزان لا مش ناخد حاجة ده الأزان فرد كفاية يعني لو قام بي بعض الناس ديقعة مش لازم كل الناس تأذن يعني نوات في المسجد كلنا نأذن يعني واحد بس يوم يأذن وخلاص لكن الصلاة واحد بقى إحنا ننام وراه هو يوم يصلي عننا وكل فرد بقى نطلع واحد يصلي كمان <تصفيق> لا ففي حاجة اسمها فرد عين وفرد كفاية فالعلم في في جزء من العلم كبير كب الصلاة اللي انتوا بتدرسوها ده فرض عين لو انت ما درستهاش تئثم يوم القيامه اللي انت بتقول عليه لازم يطلب علم حث بس لو ما بس انت طبعا مش تغفر بقى بترك الصلاة لا تئثم على عدم العلم فالقاضي يستتيبه لعله عنده تأويل يعني مفسر حاجة غلط يعني مثلا مش شرط في الصلاة يعني في حاجة واجب عليه ولقى الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كده راح مقوله يعني مفسره فسروا حاجه ثانيه فعمل حاجة ثانيه فانت تيجي تقول له انت عملت كده ليه دي انت كفرت لا ما تقولوش كده طب انت عملت كده ليه هقولك أصلا فهمت انه كذا لا تقول له لا ده معناها كذا هو فصر حاجة غلط فمزي ده اسمه تأويل أولها بطريقة ثانية فكده يعني فلازم ينتفي عنه الأعضار الأربعة أمام الحاكم لماذا أمام الحاكم لأن لأنه ملزم بنفي الأعضار أو إثباتها بخلاف عامة الناس فهم ليس لهم ذلك الناس ملهاش انها اصلا تتكلم ولا في كفر ولا في فسق ولا في الكلام ده اصلا تا ايه ما انت تدعو الى الله عز وجل بالحسنة بس وخلاص ودعاه ودعاه ودعاه, ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق في وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما سواء فيهما اللي هم ايه الجهود الجهود والإيه؟ والتهاون والتهاون الجهود والتهاون طيب إنها عندنا الجهود دي ما مفاشها دي كفر عند كل المفاهب ماشي هنفسرها واحدة واحدة هو دلوقتي عمل إيه؟ خلينا نقول المتن كده قال إيه؟ وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر من اللي أصر الرجل اللي ترك الصلاة وضاق وقته الثانية يعني من الآخر كده صلي يا ابن العصر لا مش مصلي طيب دخل في المغرب صلي يا ابن المغرب ما صلاش المغرب وده وقته الثانية يعني كمان المغرب قرب وقته يروح هو ده معناها كده وده وقته الثانية عنها عن الصلاة يعني ولا يقتل حتى يستتاب انت خلاص مش هستصلي ماشي بياخدوه ثلاثة أيام يستتاب توب وينصحوه ثلاثة أيام ثلاثة يعني ثلاثة أي أيام فيه هما في الحالتين يعني. خلاص كده؟ تهاون والجهود. سواء جهد أو تهاون. بيستكيب. صح كده؟ الجهود ما فيهاش خلاف. الجهود لو الإمام حكم و... و... وأثبت, ال... وأثبت أو نفى عنه الجهل والخطأ والتأويل والإكراه بيبقى هو إيه؟ كيف؟ ده في الجهود. ما فيش صلع أصلا. اللي بيقول ربنا انتوا ربنا ما نزلش صلاة اصلا طب يا ابني الايات بتقول كذا كذا كذا لا ما فيش الايات دي طب مش عارف ايه لا هو كده طب انت ممكن يشوف بقى الاكراه يشوف الجهل يشوف يشوف الكلام ده كله خطأ تأويل يشوف الكلام ده الحاكم ما فيش الكلام ده يبقى انت ايه كده كافر طب يستتاب يبدأ يستتاب دي يعني مش يستتاب يفضل يقول له يسيبه من نفسه لغايه ما يتوب لا يكلمه كل صلاة ويقوله ويحاول يخليه يتوب ويذكره بالله 3 ايام بعد كده ايه يقتل خلاص كده؟ من اللي بيعمل كل ده؟ بنأكد احنا قلناها حوالي عشرين مرة هايوه عشان كل واحد دلوقتي بقى ايه؟ يطلع بقى يروح عادل بقى عميزه وطالع على بره فين بقى أولادي اللي ليصليوش؟ هاتولنا ما أنا؟ هحبسوا في البغزل عالدلها تلعب تي ايه موازي فيه؟ لغاية ما يقول حق برقابتي يصلي يا وحر كده يا انتلكش دعوه اولا ده اولا تركش احنا قلنا عايزين نبعد عن الموضوع ده في قاضي بقولك بقولك بص اقولك حاجة الموضوع كبير فعلا لا بهزر شويه الموضوع اكبر من اللي انت تتكلم نتكلم فيه بكل بساطه كده ان مين الوقت القاضي ونكلم مين ونقول له الموضوع في بنية لسه هتتعمل في بنية بتتعمل عشان انت توصل تسأل الكلام اللي انت تقول عليه ده لكن ايه انت ال... احنا دايما خلينا كده ناس عمليين زي ما بيقولوا السؤال لازم بيقال ليه نفع صحي كده انت تسأل على حاجة واحد انا عليا ايه دلوقتي انا وجب ايه نحو الرجل ده بس هقفم ولا مش هقفم لو سبته لو عملته لو؟ بس فرضك وكده ما اكرهنوش على اللقاء غلط يهدي بقى الله عز وجل لا يقتل طبعا تأخذ بالظاهر هنجيز الرجل اللي قتلوه بعد بعد بعض الناس في اعلامه بعض الرجال على عهد رسولا صلى الله عليه وسلم ما لاشهد الله إله اله الله اشهد ان محمد الله قتلوه صح كده العمل ايه قال لهم قتلوه آه ليه كده قال شفقتم عن قلبه هم قال خلاص هو صلى ماشي اتساب ما لاش دعوه مجره دي عنده عند ربنا بس بس كويس عمل صلاه لكن تاني كان الاكراه ده اللي بينفع عنه اللي هو بيكره ان ما يصليش فاحنا بن بنشيل عنه إيه الكره ماشي إيه؟ ماشي ماشي ممكن النساء يوطي صوته شويه يعني ماشي اقولها تاني نقول ده وقته ثانيا يعني قلنا واحد صلى العصر واحد جت عليه دخل عليه العصر قلنا له صل ما صلاش دخل المغرب ده الثانية يعني ثاني صلى ثاني صلى تعدى عليه يعني وهو ما صلي فداق وقته المغرب عن انه يصليها خلاص يعني خلاص ناقص العيشكه ما فيش بقى ده فساعتها جيبه بقى استاتيبه بقى له انت كده هتكتر عند الحنابله طبعا انت كده هتكتر فاهم قصدي ايه ده دق... الحاكم جابه الحاكم جابه قاله صلي فقال خلاص ماشي هيقعد 3 ايام عند الحاكم الحاكم بيستتيبه يعني بيعمل ايه بيذكره بالله ويفكره صلى خلاص موضوع, موضوع بسيط خلاص كده طيب احنا كل ده بنتكلم ان احنا في إجماع واتفاق على الجهود الخلاف كان في التهاون والتكاسل حنا بلا عندهم كافر والجمهور الذي يأخذ به المصريون هنا نوع عاصي فاسق لا يكفر ولكن يقتل إن استتاب استتابه الحاكم يعني هو دلوقتي يتهاون تعالى صلي؟ لا مش مصلي أنا في مزاجي مش عايز صلي في صلاة؟ اه في صلاة عام بس أنا مش هادو صلي انت اهو كده فبيجي الحاكم صلي ما بيصليش صلي بزي ده ده متهاون ده مش جاهد ده مش كافر صلي ما بيصليش دخل وقت الثانية صلي ما بايه؟ ما بيصليش عايز عايز عيستتيبه برده ثلاثة ايام ويقتل حدا لا كفرا استيبه الكلمة دي حدا ده حد القتل زي الزاني زي السارق السارق ده يقتل له حدا مش هو كافر فبنقطع له ايده ده مسلم وهكذا طريق الصلاة يقتل حدا لا كفرا يعني يدفن بعد ما يقتل هيتعمل فيه ايه هيدفن في مقابر المسلمين ولو والناس هتورثه عادي ولو ليه ورث كان هياخده كان المفروض نحسبه وهكذا تهاونا، إحنا خلاص إحنا قلنا خلصنا الجاحد بأن هو مجمع على أنه هكذا، ولكن بنتكلم في تهاونا حتى قول القول بفصقه وليس بكفره بيقتل حد لا إيه لا كفرا بعد من الحاكم أو نائبه بعد أن إيه يستتاب ثلاثة أيام من قبل الحاكم أو نائبه. يعني فكرة أنا قررت الكلام ده عشان الكلام ده لازم يتحفر. في زينوكه عشان يوصل للناس الدين مش هو ده اللي بيوصل للناس هو ده الدين هو ده الدين المفروض يوصل للناس إيه؟ دي عقوبة دي حد تارك الصلاة تهونا حده لا مش شرط يكون فا مش شرط يكون حد ده فعل لا لا لا فعل لا ده فعل بس بقول انفض انفض التاني قول كده تمام ما طبعا كفرا رده ارتد عن دين. هو مسلم مسلم صح لا وبيكذب شيء معلوم بالضرورة هو اصل الدين ومش وخطوات كتير قبل ما قتلناها. خطوات كتير أو نائبه أو ودخل واستتابوا كذا مرة وبيكلموا ويذكروا بالله ويجبولوا الآيات وفاق مصد ايه تلت ايام صح ولاقه ووردك مصر ده يبقى ايه يبقى كافر خلاص كده ايه قلنا انتم مش عافلين بتلغبطوا قلنا ده التهاون ده حدا حد كده زي حد الزنا وحد الخمر وحد كده ده في كل ده في عنده جمهور ده عندك جمهور حدا عنده جمهور الحنبلة الحنبلة كفراً برضو متهاون بيقتل كفراً <تصفيق> احنا قلنا متهاون مش جاهد هو كده مكسل ثلاث <تصفيق> ايام انت مستغرب ليه من حاله يا عمي <تصفيق> في ناس كده <تصفيق> في ناس بلع عشرين سنة بيقول لها صلي بتصليش طب فيه صلاة عمل حج اه في صلاة الحمد لله بنتبعد يتطمن ويمشي وخلق. يعني في صلاة اه في صلاة بسه بتصليش هو كده مزاجه كده فرد على أمثلة العلماء لأنه بيقول ده كلها احتمالية بيدوك الحكم عشان له وقع افرد انت وقعت في واحد كده واحد يحمل هو ربنا خلقه كده هو كده يا ابني هتموت موتوني انا مش مصلي <تصفيق> يا ابني هتتقى هو كده هتنوتني هتقول له ايه ده هتقول له طب خلاص يا ابني مش انت مجنون مثلا له. <تصفيق> دي ده, ده دي حاجة تانية يعني ده ما دي بقى دي لازم بنفيها احنا بقى ده التاويل يعني انت لو كنت معنا من الاول حاجه اسمها التأويل. هو لازم اقول له طب عقيدتك ايه في الموضوع ما هو التأويل بينفي ده الكلام عنده مش مش كده انت عندك تأويل يا ابني لا مش عندي لا مش بيقول له كده لا لا لا انت بيسأله انت ايه فكرك في الموضوع انت مش هستتظلي ليه عشان كذا كذا كذا فبيبدأ يقول عقيدته ببدا اصححها له انا بقى هو ده نفي التاويل فاهم قصدي ايه بفضل وراه قدام لقيته متأول مش جاهد قصة متأول ده مش جاهد قلنا الجاهد إن ما عندوش اللي عنده اللي اللارب... عنده عندوش اربعة دول ولا متأول ولا جاهد ولا مخطئ ولا مقرأ فهم؟ لكن لكن لكن لا حق غير الاستتابة لا بل ايه متأول ده خلاص مش جاهد ده مش الاستتاب ده لازم افهمه لازم افضل افضل ورجعت ما يفهم دي مش علينا احنا بقى انت ما انت ما تدورش عنك انت تاخد حكم الفقهياء بس اولاد حاجة في مسألة ممكن نادرة الوقوع بس بتقع ، يعني في الصلاة بالذات أنا ليه بـ رد على أسئلك و أنا ممكن دلوقتي ، لو جاي متربع الحاجات دي كلها تخ تخ تخ تخ تخ كده ، الطهارة والصلاة بابين مهمين جدا جدا لإنك انت ده بيقع غالبا عمتان يعني انت دلوقتي لو مش متوقع المسألة دي ممكن تقع فيها في الو... شفت انتو الطهارة و شفت المية والنجاسات والمشابة ممكن حالات ما تخيلهاش بس ممكن تقع فيها فتهتم بقى تهتم بالمثال دي مش شرط ان حاجة حصلت لكنك ممكن تحصل لك حدا زي كده وزي ما قلنا الناس كتاها دي تفضلك طيب ممكن واحد واحد بس طيب والله مش تفرق معاك بقى بصراحة يعني مش تفرق معاك بص يا حزين قلنا من بداية نسأل فاسية عملية مش هتفرق معنا هو شكله كده عايز استتاب <تصفيق> <تصفيق> أو <تصفيق> هذا أو ما كده نسي أخطأ ده مش ده خطأ نكفره بقى يعني <تصفيق> أو ده خطأ ده ده قبل خطأ كويس إني ده مثال على الخطأ أخطأ هو أخطأ دلوقتي صح لقى يقول <تصفيق> مشغولة بالصلاة بعد ما يحل الإكره ده عنه يقضيها قلنا اثنين بس لما يجيلهم الإحاذ والنفسية الإكره ده مش عذر ما ما ينفعش يشيل عنه الصلاة خالص قلنا اثنين بس لما بيجي العذر ما يقضوش الحاجة مين الحاجه انه فساء اي اقراه تا... اي عذر تاني اقراه بقى اي حاجة يقضيها خلاص كده تمام الثلاث هم ثلاثه اه في اتفاق عليهم العلماء بس بس بس في, في ناس قالت بقى ايه مش يعني في يعني مش ما فيش اتفاق قوي يعني اسيب اقول لك حاجه يعني الحاجه دي كلها اجتهاديه قالوا ثلاثاً عشان ده يعني كده عدى وقت يعني كده مرة واثنين وثلاث زي ما اقولك ايه ثلاثة تابتا كده يعني فهما وصد احنا عندنا ثلاثة ده كتير ده اقل الجمع يعني فهى اقل الجمع ثلاثة فيه ناس قالت لا يعني يعني يعني هنقول ايه شيخ ابن عطايمين قال ليس صلاة واحدة او اثنين بل الذي يترك صلوات عديدة ويصر على ذلك دير لا ده اختلفوا هنا في العدد الصلاة والاثنين زي ما انت قلت كده الثانية مش ده وقت الأولى والسنة رح جايبه وروح مستطيب لا ده أنا سأسأل عنه واشوف سب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ويوم واثنين وثلاثة, وثلاثة لا ده ايه؟ في مشكلة كده الشيخ ابن عثيمين وسع الموضوع انه هم بقى الصلاة واثنين وثلاثا دي يعني اقل الجمع في المصد ايه؟ وبعدين هو يعني ثلاث يام بيتبين فعلا ليهم انه إذا كان الراجل ده متأول او مختب او كده او فعلا هو جاهد او يعني هو مجنون او خلاص بيبقى يرفع عنه التكليف اصلا يقول له يا ابني مشي روح بقى تعالج كده مثلا فكرت واحد مثلا يعني شغلي لا لا بص ما <تصفيق> جمعهمش هو قصده صلوهم في وقت العصر نرد على جزئيه جزئيه اولا ما ينفعش اللي احنا نقول بيجي عليك دهرة بقناية أقول لك ليه عندك أسباب كتير جدا أنت صحيق يعني يعني, مد... يعني إحنا مقصرين نرجو من عرض جلل أنه يغفر لنا بس لازم تاخد بكل الأسباب لكات ما توصل للكلمة أنت قلتها دي كل الأسباب تروح كات جيب وراء وقلم كده إش مان إحنا لما بنيجي مثلا نحسب لعمل أو حاجة فيها فلوس مثلا أو حاجة كده هنزحك لا الشيطان بقى عمال ايه يحسب يا ابني اللي نيجي نقدر منين بقى منينها كل هكذا ده سواب بقى وده فرض احسب بقى اقول بقى ايه انا دلوقتي اللي ممكن يصحيني المنبي عندي خمس منبهات في التليفون المنبيهات الحديثة ممكن تعمل كتير قوي ده يعمل ما انت مش تزهق قصا تكسر التليفون وتقوم كده خمش هتعرف تنام تاني خالص ماشي واحد واثنين وثلاثة ستصلوا بيك يدرب فيك. سبحان الله. ما فيش برضو؟ لا انت, ك... لا انت روح بقى تعالج. <تصفيق> لا لا لا. اكيد هيصحيك. بص يلي بقى في حاجة بقى قبلها بقى. لازم تعملها قبل ما تنام. عندك نية ان انت فعلا تقوم تصدق. وتستغفر كتير. تقول اذكار النوم. لازم هتقوم ان شاء الله على فكرة. دي مجربة. قول اذكار النوم. واستغفر كتير. ويبقى عندك نية مبيتة. فعلا انت عايز تقوم مش عايز, ت... مش عايز... مش عايز تنام. وتخلي الناس تضربك زي ما انت بتقول ماشي كده تعمل النبهات هتلاقي نفسك اكيد قمت على الاقل مش هتقوم من تقوم عشان فقت هتقوم من الوجع يعني في في ضرب في ضرب في ضرب, ضرب بيحصل طيب ماشي فانت هتعمل ايه فان شاء الله تقوم عملت بقى كل ده وما قمتش صل بقى صلي الدور وصل لناس ما قلت لك لا دي قلناها من شوية لا تمام لا لا دي بقى دي ما عندكش فيها عذره دي فيش تكسيل في اللي انا فايق اهو منجي اصلي في جماعه المسجد الجماعه واجبه وبعض الناس اوجبوا جماعه المسجد بعض الناس اوجبوها الجماعه واجبه خلاص كده الجماعة اللي انت تصلي زي ما انت قلت كده في جماعه في البيت بقى في اي حته الجماعه واجبه خلاص كده تأثم لو تركت الجماعة ان ايه ان قدرت عليها خلاص كده طب جماعه المسجد في ناس اوجبوها في بعض العلماء مش مش مش مش قليلين واقوال مش قليله واوجبوا جماعة المسجد وكمان إن كان قريبا بقى وزي إحنا احنا فيه دلوقتي كل واحد تحت بيته مش مسجد واحد يعني ممكن يروح المسجد ده واللي وراه واللي جنبه واللي تحت واللي تحت اللي تحتيه ممكن تبقى عامله مسجد كده يعني فتلاقي إيه؟ الدنيا كلها كويسه ايه انت ايه كانت جماعه المسجد لا بعد احنا احنا عندنا اللي انت تصلي في جماعه المسجد إن شاء الله <تصفيق> بص بص، لا سبط في حضر الطعام دوة والكلام دوة، احنا نقول العلا فين؟ العلا ان انت ما تصليش ومخك منشغل وعقلك منشغل بالطعام فانت ممكن المشكلة في الاخوة بتيجي من هنا، انت ممكن تاخد حاجة عشان ما تفكرش يعني حاجة عتمشي نفسك وتروح تلحق ايه؟ ايه الجماعة لا بقى انا بقى ايه لا لازم اخلص خالص وتليق قاعد كال الاكل كله انا مسلا بعدي مسلا على محل معين في جماعة نعرفهم يعني الشباب يفتحوا الاكل وبياكل كل قمع اقوم يا امي يا ابني انت هوصلي اهم شيخ احنا بناكل وهنسيب الاكل هفضل افكر في الأكل وانا جاب بقى المره دي كبده وهتلاقي الدنيا معايا مش عبالي افكر في في البتاع ده خالص يا ابني قوم كل طب اعمل سندوتش وكله وانت رايح المسجد يلحق حتى الجماعه يعني آخر رقعه يعمل أي حاجة يعني يعني عايز اخليه يلحق اي حاجه ده الاستعاضه ده احنا بنعمله ليه احنا مش عايزين كده لازم بص فأتوا منه ما استطعتم صح كده الرسول قال كده فاتت منهم استطاعتم في ناس ايه بتحسب فاتت منهم ما استطاعتم يعني على قدك بقى اللي تقدر عليه اعمله لا فاتت منهم استطعتم بالجد اللي تقدر عليه اعمله يعني اكتر حاجة تقدر تجيبها تجيبها فهمت قصدي ما لا يدرك كله لا يترك كله برده يعني مش هتقدر تجيبه كله ما تسيبوش كله ولا ايه هات منه ما استطعت كده نفسي خلص العشر 10 صفحات دول اقلل ارفع الميكروفون من كده انا حاسس ان مسمع الجيران بص ما الفرق بين الفسق والكفر خروج الكفر خروج عن الإسلام بالكلية ده الكفر يخلد الكافر في النار وله أحكام في الدنيا زي ما قلنا أنه ممكن ما يتفنش في المدفن المسلمين ما وهكذا أما الفسق فهو فعل الكبائر في الإسلام فعل كبائر يعني ترك الصلاة دي من الكبائر خلاص كده أي يفعلها وهو لا زال, هو لا زال مسلما مثل شرب الخمر فشارب الخمر يحكم بإسلامه ولكن يحكم بفسقه أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ده مسلم بس يسمى ربنا ايه؟ فاسق والفاسق من المسلمين وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا وسماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلوا وده فسق. خروج كده عسواني أنت تقتل أخوك المسلم اقتتلوا فيلم اقتتلو جاية من ال من القتل برضه يعني بيمو بيحربك عشان يقتلك عشان كده بياقتتال معك في ماضي إلّا الفسق الأكبر في فهو في معنى الكفر لو جات كلمة الفسق الأكبر دي بتبقى في الـ في ال الأدلة وفي الأحداث بتبقى بمعنى ال معنى الكفر ناجي بس بق تر طريق الصلاة إن حكمنا بكفره فكيف يدخل الإسلام ثانية لو طريق الصلاة كم نقففة فيه زي مناقشة كده مناظرة كده خفيفة من الإمام أحمد والإمام الشافعي الإمام الشافعي بيقول بفزق تارك الصلاة اللي هو تهوناً والإمام أحمد طبعاً اللي احنا بندرس الزاد المذهب الحنبلي بيقول بإيه بكفره فوردت مناظرة بين الشافعي وأحمد رحمه الله حول إيه؟ كفر تارك الصلاة قال أحمد تارك الصلاة كافر قول له ما مش شاف قال الشافعي بماذا يدخل الإسلام كفر هو هيخش بايه قال بالشهادتين قال الشافعي هو دائم الشهادتين هو بيصليش بس عمال يقول الشهادتين بيعمل يتشهد كل يوم اشهد ان لا اله الا الله محمد بيصليش قال أحمد اذا يصلي قال الشافعي الصلاة لا تقبل من كافر يعني كده كده الصلاه لا تقبل من كافر فسكت الإمام أحمد خلاص كده هو, هو كافر مش هينفع يصلي طب يخش الإسلام بإيه بالشهادتين طب هو عملي يقولها يبقى هو هو بيقول الشهادتين خلاص فاحنا بقى بنقول لو فردا قفر يبقى يخش الإسلام بإيه بالشهادتين خلاص كده تمام لو وجدنا بيقول الشهادتين يبقى هو قد إيه نحكم له بالإسلام خلاص كده وندقوا بالشهادتين عطبرة لسحة الإيمان ممن قدره تبيت يعني يعني يعني الشهادتين هما اللي بيعتبروا في في صحة الإيمان صحة الإسلام يعني فينطق بالشهادتين نويا الصلاة يعني إيه نويا الصلاة يعني الوقت أي واحد كفر خلاص جحد وكفر. وفقنا نستطيبه فتاب طب أنا عايز أتوب دلوقتي عملي انطق بالشهادتين فينطق بالشهادتين ناوين الصلاة يعني نويا الصلاة يعني النوين أن يلتزم الصلاة مش هيتركها تاني يعني ناوي كده أفرت تركها بعد كده تهونا أو تكاسلنا منقول شباب يرجع تاني للكفر لا بس هو لما جي توب عمليه نطق بالشهادتين واختسل خلاص كده ويعانوا انه مش هيسيب الصلاة تاني خلاص سببها بعد كده خلاص الإيمان يزيد وينقص وكده ممكن تقع في الذن قال جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يفعل الرجل للذن قال فيتوب منه قال يغفر الله له وهكذا قال ان الله لا يمل حتى ايه حتى تمله ان الله لا يمل حتى تمله انت اللي إنت هتمل من نفسك هو ربنا لا يمل أبدا خلاص كده وكل الفريقين الجمهور والحنابلة عندهما أدلة قوية وصحيحة وأدلة الجمهور أقوى وأكثر من أدلة الحنابلة ومذهب الجمهور والأحبط أن ترك الصلاة يقضيها سواء تركها كسلا أو العذر طبعا ده هنتكلم في نيت الكفر الأصلي والكفر اللي هو المرتد كفر اللي هو كان أصلا مش في الإسلام يقضي الصلاة داخل دخل الإسلام اللي عليه لا يقضي الصلاة خلاص كذا لأنه لا كان لا الإسلام وجبه ما قبله خلاص لكن تبقى هو كان مسلم وارتد يقضي الصلاة التي التي التي فاتته في وقت ردته بأي شكل بقى ترك الإسلام بأي شكل مش شرط الصلاة بس يعني ارتد أنا كان مسلم وراح دخل مش مسكسي ترك الصلاة بس ارتد بالصلاة بالجهود ارتد ده ده ده مش كافر أصلاً أقولي الكافر المرتدي بص بردك عايز يكفر الرجل اللي ترك الصلاف أنا هشاكك فيك من الصفحة ما تسألني انت عامل إيه في المجال؟ شكلك في واحد جنبك مكفر وبرك سنتين عايز؟ <تص> ما عايز كده؟ أرجوك روح له انت مسلم أرجوك إيه؟ مش جنبك هنا؟ انت بت بتاعت... بص يا سبحان الله الراجل ده غريب بقوله الراجل جنبك قصدي يعني واحد جاره راح مكفر الراجل اللي عاجبه في المسجد دلوقتي طب هو ده طب هو الراجل جاي يحضر الدرس يعني اعتقد يعني مفيش كده بعد كده يعني عبوز بيطبطب على الراجل اللي جابه معلش انا كنت انا اسف معلش <تصفيق> انت خيباك انت في الدين لسه معانا لا لا خلاص كده بهذا انتهينا من باب الأول وهو باب إيه وجوب الإيم الصلاة في أي سؤال بقى في الباب ده مساكين <تصفيق> ثمانية ونص انت في أس الصلاة بيبقى في مسائل كتير أنت في استعاب إني توضه حاجة تانية إن شاء الله <تصفيق> ها <تصفيق> طب فبيسألو طب كيف كيفه الناس الناس دي ما تخايب طب أس أسئلة بقى في في الموضوع عشان نمشي إيه مش عايزين نسيت كبر يا خالد تخيب بينا ليك برتاء أنت <تصفيق> <تصفيق> أول واحدة بس تدركها في ناس بقى في في خلاف بقى لا يا قبل الفاتحة وفي ناس قالت لغات ما يخلص الفاتحة في ناس قالت لا ما يركع ما يعني يعني انت ما لما تيجي بقى ساعتها إن شاء الله لا لا بالله عليك يعني أنا يعني يعني أنا يعني أنا مش متبين مش مدرزك المختار دلوقتي والشيخ يعني ولكن يعني أنا يعني أنا يعني فهمي يعني اللي أنت ممكن في الفتحة يعني يعني ما يتحولش تعدي تعدي الفتحة لا في خلال الفتحة والله يعنيني ده الواجب أصي فتحة هي الواجب أو الرك في في في المقام في ال في القرآن مع تجبرت الأحرام تقول الأحرام ولا الفتح والوالسورة سنة فأنت ب الواجب في وقت الواجب يعني. خلاص كده تخلصت خلصت من بدري ولا ايه طبعا